إما تجي بحراج وتروح بحراج ولا تثمن جيتك وتحشمها تصير دون الحق باب ومزلاج والقومة هاللي ترفع الراس قمها إما تجي بحراج وتروح بحراج ولا تثمن جيتك وتحشمها لا تصير دون الحق باب ومزلاج والقومة هلّي ترفع على راس قمها خلك عزيز النفس في كل منهاج ومرتك فرصة زمان اغتنمها والكلمة اللي ما لها طب وعلاج المحترم يهينها محترمها إما تجي بحراج وتروح بحراج ولا تثمن جيتك وتحشمها لا تصير دون الحق باب ومزلاج والقومة اللي ترفع الراس قمها من الأرقى في بيضة ليام ودل يلي داسته في قدمها اليستمع والرجال ضحكه تحجج ونفسي قبل لثلم ليام لمها <تصفيق> إما تجي بحراج وتروح بحراج ولا تفهم من جيتك وتحشمها الا تصير دون الحق باب مزلاج و القوم ها اللي راس الجهل غدره الليل والحكمه سراج و الخلق شاره و المنايا سهمها و سجن البال و فراج و انضامتك خط و المقاري ضمها تجي بحراج وتروح بحراج ولا تثمن جيتك وتحشمها لا تصير دون الحق باب ومزلاج والقوم هاللي ترفع رأس قمها المرجلة لو طلها كلها راج رخصت فعايلها وقالت شيمها. لو الرجال تقاس بالبش ما نفرق شيوخ العرب من خدمها إما تجي بحراج وتروح بحراج ولا تثمن جيتك وتحشمها لا تصير دون الحق باب ومزلاج والقومة اللي ترفع الرأس قمها ولو كل من ترد بهك وتكيها ما شفتك بدلنا شفا من وهمها ناس انفرقها وجودها بين الأفواج وناس انتساوى وجودها مع عدمها إما تجي بحراج وتروح بحراج ولا تثم من جيتك وتحشمها لا تصير دون الحق باب رج فولگ مه ترفع الراس قمه من جرب الحج عذار كل محتاج نسن عطاها الله ناس حرمها وقت يج ويصفق مثل لمواج ابن الاماني والظنون تهدمها امهات وحراج وتروح بحراج ولا تثمن جيتك وتحشمها لا تصير دون الحجاب ومزلاج والجومه اللي تفعال راس جمها معديمدي والحكيد سياج لكن تهجا كلمتي وافتهمها إما تجيب حراج وتروح بحراج ولا تثم من جيتك وتحشمها إما تجيب حراج وتروح بحراج ولا تثم من جيتك وتحشمها لا تصير دون الحق بابٍ نوع Let's see our next one.